والسلوان كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم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 وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهن حيتانهم يوم سبتهم شروعان ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون